إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليأت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولاد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 سيد لائقا واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاوىاكم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 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا يُنْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَيُنْكِرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ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 فَإِذْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاءٌ لَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَّصِيرُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُم مِن سَيِّئٍ فَأَنَّ لِلْ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 يردون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما سكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلاوة طيبة واتقوا الله إن